ماذا يرتسم في ذهنك اذا سمعت كلمه شاب ماذا تفهم من هذه الكلمه اذا سمعت كلمه شاب او شباب انني اترك الاجابه لك تتامل فيها على قدر استيعابك للواقع لكنني ساحملك معي الى عالم اخر بعيدا عن ضجيج المدنيه وضجيج السيارات وصخبها بعيدا عن كراسي المدارس والكليات بعيدا عن مقاهي الانترنت وسعار التشجيع سارسم في ذهنك صورا صورا عن الشباب انما هي اقرب الى الخيال فارعني سمعك وكم من المعتبرين في يوم بدر وما ادراك ما يوم بدر انه يوم الفرقان يوم التقى الجمعان جمع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يمثل التوحيد ويرمز الى الفضيله وجمع ابي جهل داعية الشرط عاشق النساء والغناء الذي أبى إلا إقامة الحفلات الغنائية الماجنة حتى في ساحة المعركة ألم يأمر قاتله الله بالمغنيات والخمر في غزوة بدر؟ بلى وقد تعاقد مع بعض القنوات الإعلامية الجاهلية لتشيع في العرب وقد تعاقد مع بعض القنوات الإعلامية الجاهلية ان قريشا خرجت بخيلائها لقتال الشرفاء لقتال المسلمين في بدر تشابهت قلوبهم قد بيننا الايات لقوم يوقنون في هذه الغزوه التي اذل الله فيها الشرك واهله كان للشباب الحديثي البلوغ كان لهم شان واي شان نسميهم اليوم بالمراهقين لكنهم كانوا على درجه كبيره من الوعي والفهم والجهاد والتضحيه فهل سمعت اخي المسلم عن صحابي يقال له حارثه ربما لم تسمع نعم ربما لم تسمع الاهم من ذلك هل سمع به ابناؤك انت اخي المعلم هل سمعت به واسمعت ذكره طلابك ام انك اخي في الله ابا او معلما او موجها انما انت اقرب ما تكون الى المحلل الرياضي او الناقد الفني لا يسمع منك طلابك ولا تلاميذك ولا ابنائك الا الخوض في هذه الاشياء الى الله المستكى يروي انس رضي الله عنه وهو الشاب الصغير الذي نذر نفسه ليتشرف بخدمه سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول انس يقول انس اصيب حارثه يوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا ايها الاخوه غلام امه تتابعه ولكنه يذهب الى الجهاد جاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني فايكم في الجنه فايكم في الجنه اصبر واحتسب انظروا الى الامهات وانت كل اخرى ترى ما اصنع فقال ويحك او وهب او وهبلتي أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس أين هؤلاء الشباب ليكونوا قدوة لشيوخنا فضلا عن شبابنا أما عمير بن أبي وقاص رضي الله عنه غلام صغير ابن ستة عشر عاما كان يعلم أن يوم بدر أن ذلك اليوم قد ارتبط بموعد مع الشهاده في سبيل الله فيصر اصرارا عظيما على المشاركه يقول اخوه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه رايت اخي عمير بن ابي وقاص قبل ان يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر يعرض الغلمان قبل المعركه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان فيهم صغير لا يطيق الجهاد استبعده رافه ورحمه منه صلى الله عليه وسلم يقول رايت اخي عمير بن ابي وقاص قبل ان يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر رايته يتوارى فقلت ما لك يا اخي اجبن من الجهاد قال اني اخاف ان يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني وانا احب الخروج لعل الله ان يرزقني الشهاده من غرس في هذا الغلام هذا المبدا السامي قال لعل الله ان يرزقني الشهاده قال فعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف مؤثر موقف عاطفي لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم استصغره فرد فما قابل ذلك الا ان بكى يقول اخوه فبكى فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ان قلبا يحمل هذه المعاني لهو قلب كبير لا يملكه كثير من الرجال فبكى أمام النبي صلى الله عليه وسلم فأجازه فكان سعد يقول فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره جسمه لا يتحمل أن يربط عليه السيف فكنت أعقد حمائل سيفه من صغره فقتل وهو ابن ست عشرة سنة الله أكبر أين هؤلاء الشباب من شباب اليوم؟ شباب تربى على حب الجهاد وعشق الشهادة لم يتربى على عشق الكرة ولا الفن ولا الصور قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدل بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أيها الإخوة في الله الأمثلة كثيرة وكتب السيرة والتراجم مليئه بهذه النماذج التي لا يصدقها بعض المسلمين لانهم لم يتصوروا بشرا مثل هؤلاء لقد فقدت الثقه في شبابنا اليوم مع كثره الفتن والتقليعات وتقليد الكفره اننا بحاجه يا عباد الله اننا بحاجه الى ان نعيد الثقه في شبابنا من خلال صنع البيئه التربويه النظيفه لهم المحفوفه بالشرع المصونه بالفضيله المليئه بالجديه البعيده عن التفاهات والهوايات السخيفه نعم ان من خصائص الشباب ان من خصائص الشباب القابليه للاستهواء فترى الشاب يتعلق بالنماذج الشهيره ويعجب بها وهذا الواقع امامكم انظروا من يقتدي الشباب به ان الشاب عنده هذه القضيه يميل وتستهويه هذه النماذج فيقلدها ويعجب بها من الذي يستثمر هذا انهم اعداء المله الذين يصلون الى قبلة اسيادهم في الغرب نعم ايها الاخوه يستثمرون هذه الخصله فيبرزون امام الشباب العديد من النماذج التي تستهويهم وتاسرهم التي تستهويهم وتاسرهم من المغنين والممثلين واللاعبين بغض النظر عن دين هؤلاء وعن ملتهم وفي ظل غياب النماذج الاسلاميه الرائعه تظهر النماذج النشاز وتصير الرذيله فضيله اننا ايها الاخوه مسؤولون جميعا عن ابراز البديل الصحيح لشبابنا فمتى ياتي اليوم الذي يعرف فيه شبابنا سعدا وخالدا ومصعبا وبلالا عسى ان يكون قريبا بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من المواعظ والذكر الحكيم فقولوا ما تسمعون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 ما السر الذي جعل شباب الصحابة رضي الله عنهم على ذلك المستوى الذي يبهر العقول ما الذي جعل الفارق كبيرا كبيرا جدا وإلى هذه الدرجة بين شبابنا اليوم وشبابهم السر هو العشق نعم الحب هؤلاء أحبوا وأولئك أحبوا احب ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم اعمالهم وهم لا يظلمون قال الله تعالى من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيا وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا كل النعم دهاؤ لهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخره اكبر درجات واكبر تفضيلا هؤلاء يحب الفن والرياضه والصور والنساء والافلام والمغازلات وتقاليد الكفره والفتنه برموزهم اما اولائك فقد عشقوا العقيده واحبوا لا اله الا الله او ما رايتم ذره عين المها فيها علم قمرا اراها انها بدر اذا ما البدر تم انها العقيده كم عاشق في دربها يهوى الصبابه والالم فتخالهم اسدا اذا صرخت بهم خطب الم عجبا لهم عجبا لأولئك الصغار الذين تركوا الدنيا وراءهم وخرجوا للقتال عجبا لهم من أجلها تركوا المفارش والنعم تلك العقيدة مقصدي هل لا وعيتم من أرم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سؤل علم ترك الغنى ولا نفسه اغنى من البحر الخضم من اجل عشق عقيده وبنصف ثوب قد ختم مصعب الذي كان يعيش عيشه الاغنياء ترك الغنى وذهب الى الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قتل في بدر لم يجد ثوبا يكفي جسده الشريف فكانوا اذا غطوا رجليه خرج راسه واذا غطوا راسه خرجت رجلاه من اجل عشق عقيده وبنصف ثوب قد ختم او ما رايتم خالدا ذلت لصارمه العجم او طارقا يا سائلي عن سعد حطام الصنم قل لربك يا اخي ممن قريش تنتقم هذه سميه مزقت حتى النساء عندهم تضحيات هذه سمية المزقت وبحربه الباغي الاثم هزات بفرعون هزات بفرعون الذي قد حار واستعصى الكلم ما اعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفته رضاء الحرم عرفته مكه كلها بطحاءها حصباؤها والمحتدم بالصوت يضرب بالقفا والصخر يا صاحبي صمم صبر الهزبر لانه عاشق الهدى والبيع تم هذه مصارع عشقتهم طرباتهم لله دم آه لذله أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صانها أحفادها كلا ولم يرعوا دمم تركوا النزال تركوا الجهاد لأنهم لم يألفوا عشق القمم اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وترفع فيه الويه الجهاد في سبيل الله اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد اللهم اقم علم الجهاد واقمع اهل الشرك والزيغ والفتنه والفساد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح, اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين ونساءنا ونساء المسلمين اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبهم سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم واعد لاذهاننا واذهان شبابنا تلك الامثله تلك الامثله تلك الامثله الراقيه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين